فبر الوالدين عباده من اعظم العبادات من اعظمها هل يتعارض حق الوالد مع حق الوالده ابدا لا يتعارضان ابدا فالواجب على الولد ان يبذل وسعه في ارضاء الوالده اولا ثم يبذل وسعه في إرضاء الوالد ثانيا قد يقع خلاف بين الأبوين يصل أحيانا إلى الطلاق فطلاق الوالد للوالدة لا يسقط حقه أبدا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 فامه امك عينك اليمين وابوك عينك الاخرى اياك ان تغتاب اباك عند امك كثير من الناس اليوم يجعل عرض أبويه حلالا اذا خرج مع الشباب قال ابي فعل امي فعل ضربوني ظلموني ما اعطوني ما فعلوا ما فعلوا مباشره هذا خطأ. يغتاب أبوي نعوذ بالله أو يغتاب أحدهما عند الآخر يغتاب أمه عن عند أبيه ويغتاب أباه عند أمه هذا خطأ. خطأ لكل واحد منهما حق عليك في حال اجتماعهما وفي حال افتراقهما اذا سبت امك اباك في حال الافتراض فعل الله به وفعل وفعل أنت تعطي راسك آخر. انا لله واني يراجع يا امي بارك الله فيك السب لا ينبغي وانت هذا يعني لا تنسى الروح تصبه لا تتكلم بكلمه اياك ان تدافع لانك ان دافعت زاد السب تعطي راسك واسمع من هنا واخرج من هنا إذا ذهبت لأبيك فبدأ يشب أمك وأمك لا تتكلم ولا كلمة واحد يدخل من هنا ويخرج من هنا إذا سألك أبوك ماذا قالت أمك قل قالت خيرا لانك أنك تقول لا اله الا الله هذا خير إذا قال أبوك ماذا قالت إذا قالت أمك ماذا قال أبوك قل قال خيرا وقال لا قال سبحان الله قال الحمد لله قال لا صل على النبي صلى الله عليه وسلم اياك ان تكون عونا لهما على الطعن ببعضهما فتطعن هذا في هذا وطعنا هذا في هذا وهذه واقع قضايا واقع كثيره جدا في حال الافتراق فحقهما عليك مجتمعينك حقهما عليك مفترقين لا يسقط افتراقهما حقهما ابدا أعطي كل ذي حق حقه أعطي كل ذي حق حقه. ومن اعجب الامور ان يعق الرجل, الرجل والديه ويصل استقائه بعض الناس يبر استقائه اعوذ بربي وابويه وهذا خطا رزق الله ما لا اعطى اصدقائي لأعطاه جاه جاء جاء اعطى سياره مع اصدقائي قطاب مع اصدقائي سيكل مع اصدقائي طعام مع اصدقائي هذا الخطا اولى الناس ببرك ومالك واحسانك ابواك ابواك اذا قمت بهذا كله جزيت الجنه واعطيت بركه في العمر وسعه في المال وأعطيت أولادا صالحين بارين وإن كانت الأخرى فالأخرى مقابلها ولو جلسنا نتكلم في عظيم حق الابوين الى الصباح من قضى حقهما أبدا ولكن يكفي من القلادة ما حاط بالعلوم والحر تكفيه إشارة، كلام طيب فعل طيب نظر طيب نفقة طيبة نفس طيبة هذا حق أبويك عليك قابل الاحسان احسانهما بالاحسان يجب عليك ان تقابل احسانهما بالإحسان من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا